وأن ظننا أن لا تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا لهم ظنوا كما ظننتم أن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأن كنا نقعد منها مقاعدا للسما فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا وأن لا ندري أشر أريد مبا في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا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 ومن يعص الله ورسوله فَإِنَّ له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إِذَا رَأَوْا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عذدا